إن الله مع الذين تقوى الذين أممهم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه الماده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين في خاتمة كتاب مدارج السالكين ختمه. مصنفه وشارحه الهروي وابن القيم ختماه بالتوحيد ذلك للتأكيد على أن العبد ما خلق إلا ليوحد الله والكثير من العبارات والألفاظ والمعاني التي ينمقها الناس إنما الغرض منها أن تصل إلى مرضات الله تعالى والتوحيد أساس الخلق وأعظم قيمة في الوجود فالمولود يؤذن له ويسمع لا إله إلا الله والكافر يدخل الإسلام بالتوحيد وبالشهادة ويختمها ايضا بالشهادة إذا كان مؤمنا موحدا من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وقلنا بأن ذو القيم يقول آخر كلامه لأن عند الموت أهوال تطيش العقول وتذهل النفوس وقل من يقول لا إله إلا الله والذي يقولها هو الذي ألفها وعهدها وهو موقن بها لذلك قال ابن القيم من كان موقنا بلا إله إلا الله ختم له بها فالتوحيد درجة عظيمة وعالية كتاب مدارج السالكين يدور حول قضية مهمة وقضية أساسية القضية التي كان الكتاب يدور ويدندن حولها الوصول إلى مرضاة الله وهذا الكلام الكثير الذي قيل الغرض منه أن يترجم على أرض الواقع الإمام الجنيد رحمه الله تعالى كان من الذين يتكلمون في السلوك والتربيه والصلة بالله والانس بالله والاخبات والانابه وكذا رؤيه في المنام قيل له كيف يا جنيت قال طاشت العبارات واضمحلت الرسوم الكلام المنمق وما نفعتنا الا ركعات ركعناها في جوف الليل يعني خلاصه التوحيد والسلوك والكلام وتهذب النفس والرقي بها والكمالات هذا هو كتاب مدارج السالكين لذلك كان ابن القيم رحمه الله يقول في كتابه القيم الفوائد يقول الوصول إلى المطلوب لا يكون إلا بهجر العوائد وقطع العلائق هجر العوائد ما هي العوائد قال العوائد السكون والراحة والدعا وما ألفه الناس من أنماط الحياة حتى صار عند بعضهم بمثابة الشرع المنزل في أشياء الناس بيعملوها هما دين لكن لكثرة ما ألفوها وتوطنت صارت كأنها شنو؟ دين ومن خالفها كأنما خالف الدين هذا اسم هجر شنو؟ العوائد وقطع العلائق العلائق كل شيء يتعلق به القلب يقطع لماذا ابن القيم يقول العلائق عوائق اي حاجه يتعلق بيها بتعوجك عوائق, عوائق تعرف عوائق عوائق من شنو من التعويق والاعاقه ويقول لك فلان ده ماله معوق الإعاقة الحقيقية إعاقة الإرادة بالمناسبه لجينا ناس عميانين بإعاقة علماء لجينا ناس مكسرين ويدفعوهم بالكرسي يوقفوا العالم كله على فتك اسرائيل إسرائيل تغتاله طالع من صلاة الفجر لا يجري ولا يتحرك ومعاق لكنه يستطيع يحرك الدنيا ويزلزل إسرائيل معوق ده المعوق منه المعوق الانسان المعوق اراديا فبالتالي ابن القيم يقول العلائق عوائق تعيق قال والذي يعيق العبد من ربه ثلاثه شرك وبدعه ومعصيه اسوا من ما في الشرك يعيقك عن الله لانه تجعل لله ندا وهو خلق متعلقا بغيره معتقدا النفع والضر في سواه والبدعة أيضا عوائق وهذا رديكم حاجة غريبة جدا في العالم الإسلامي تخلف المسلمون معلش ذا كلام شين لكن لا بد نقوله تخلف المسلمون فعكسوا الأمور جمدوا في الدنيا وابتدعوا في الدين الدنيا اللي جاولون ابتدعوا فيها الابتدع في الدنيا كيف محمود ولا مذموم محمود جمدوا في الدنيا واتكلوا على غيرهم في اي شيء فيما يلبسون وفيما يركبون شفت الزولارات دي جاي من وين جاي من الصين وفيما يركبون وفيما ينتعلون يقول لك ده ايطالي ما في كلام والله اكلمك فيما ينتعلون جمدوا في الدنيا وابتدعوا في شنو في الدين حوليات ما أنزل الله بها من سلطان قال أعمل حولية حوليه والله كلمة ابتداء في الدين أذكار وترانيم وهمهمات لا ما أنزل الله بها من سلطان ويظنون أن هذا دين يعبد به رب العالمين يقول لك دا دين بنوا على القبور ودفنوا الموتى في المساجد تقول لك أعمل منه. عكسوا الأمر جمدوا في الدنيا وابتدعوا في الدين والصواب أن يبتدعوا في الدنيا والابتداع في الدنيا إبداع, إبداع يبتدعوا في الدنيا وما يجمد في الدين ولكن يقفوا على النصوص لأن الدين ما فيه جمود أيضا الدين فيه مرونة وليس للناس أن يخالفوا الدين خاصة في أمور العبادات فالوصول إلى المخلوب لا يكون إلا بهج العوائد وقطع العلائق كلام ناس ابن القيم ديل كلام جميل يقول بين العبد وبين الله والجنة قنطرة نسمع كلام كويس ده خلاصة مدارج السالكين التوحيد دي خلاصته الآن نحن ما كل واحد فينا يدعي التوحيد كويس والتوحيد كما كرر ابن القيم في المدارج. اكثر من مره التوحيد فرق بين علمه وحاله شخص يعلم التوحيد ولكنه لا يعايش التوحيد فالتوحيد عنده عباره عن مجموعه من النظريات ولكنها ليست نظريات ومعان حقيقيه يعيشها هو في نفسه هذه مشكله احكي لكم حاجه غريبه جدا امرات الناس البسطه والعامه يكون عندهم توحيد عجيب ففي رجل صغال تاجر كان بيدعو الله يقول شنو شوف يقول لي الله شنو يقول لي يا الله وشوف نحن أي زول بسأل الله ما عندنا معه مشكل يقول له يا الله رزقي كان في السماء نزلوا لي في الأرض وكان عسير يسروا وكان بعيد قربوا وكان قريب يفتح جيبه ويقول دخل لي في جيبي ده عليك الله زود ما نجيب بس في الله رزقين من السبب تنزله ودخل لي في جيبي ده يفتح الجيب يقول لي الله يا الله دخل في الجيب ده ده متأكد انه بيتكلم مع الله ويعلم انه ربنا بدي تب دخل لي في جيبي ده والله زود جد لا فبالتالي بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين القانطة رضيخة خطوتين بس قال خطوة عن النفس وخطوة عن الخلق خطوة عن النفس أصلا لا توحيد إلا باضطهاد النفس واحتقارها بين يدي ربها وكل من في نفسه انفه وكبرياء وتعالي خالف التوحيد وإن كان من أعبد الناس في ظاهره لأن الله يريد قلبك ولان الله يريد روحك ان تكون صافيه وخالصه له سبحانه بين العبد وبين الله والجنه قنطره تقطع بخطوتين خطوه عن النفس وخطوه عن الخلق الاولى تتجاوز نفسك لا تستكين لما تحب ولا تسترسل مع ما تهوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى كما نهيت نفسك عن الهوى احيانا النفس تجمح وتشتهي اشياء مباحه عليك ان تمنعها حتى بعض المباحات احيانا تربيه وتعهدا وتقويما وتاديبا كيف ستصلح نفسك اخواننا ربنا قال لتسالن يومئذ عن النعيم اي اكل اكلتك بيجيبولك لك يوم القيامة أي أكل شفت أي لجمة أكلتها أي حاجة الدجاج القراريص كله بيجيبو لك كده لك كذا قال لك العبد لما يرى طعام الذي أكله وقد جمع كامثال الجبال ما أنت بتأكله بحكاة تمشي في الدم وعربه بتطلع ربنا بلما أكله بيجيبو لك يوم القيامة يخذ تلك ذي إذ عمرك كم سنة خمسين ستين ثلاثين أربعين مما تولته. بتاكل كم الشيط التجين خلاص يراه كأمثال الجبال فيستحي العبد لتسألن يومئذ عن النعيم ولكن الله من كرمه لا يحاسب الناس على ذلك إنما يسألهم سؤال تعديد وليس سؤال تنديد سؤال تعديد لإظهار نعمه على عباده ولكنهم لو حاسبهم على ذلك لادخلهم النار جميعا فبالتالي تقطع خطوة عن النفس تتجاوز هذه النفس تقلل الأكل الشراب تكون بتشتهي تخلي. وإلا لن تصلح نفسك ولن تقومها تقطع خطوة عن النفس وخطوة عن الخلق لو ما تجاوزت الخلق في التعلق بهم شوف العقلاء يعاملون الخلق معاملة كريمة ولا يحتاجون إليهم ابدا يعامل الناس كلهم معاملة طيبة وما يحتاج إلى زول ولا ينظر إلى شخص شفت كيف؟ إخواننا يعني للأسف الشديد التعلق بالخلق موجود التعاون بين الخلق محمود كون أنا عينك وتعينيوني ساعد بعض بغير تكلف هذا مطلوب شرعا لكن بغير تعلق يعني كثير من الناس يقول لك يا لو بس الموضوع ده عمل لي فلان ده لي الموضوع التيم بس تكلم لي فلان ياخد الموضوع معي فلان حتى أذكر من الطايف واحد من اللي بيحضر معارضة سيدارية سالكيم قال لي ف واحد ضربني قروش قال لي ضرب لي كثير وأنا حقيقة خد علي عليه ده البشر بالمناسبة قال لي جاني المرة الأولى ساعدته المرة التانية ساعدته كل مرة جاي موضوع قال لي تلحني لما اتلحني بقيت ابيت افتح له الخط قال البشر كده البشر بديكه ومش يتكلم يقول جاني فلان وكرهني وعمل لي قال لي بقيت ما أرد عليه قال لي يضرب لي أربعين مرة أربعين مكالمة يضرب أسوأ بيفتر قال لي لقيته هو له المدارك أنت داير نجنه 40 مرة أنا دي بروش قال لي والله كان سألت الله 40 مرة كان حلالك وزادك زاته تضرب لي أنا 40 مرة ما لك لو سألت الله من الصباح 40 مرة الداير لي يا أخي معقول للدرجة دي يقول لك أن الموضوع ده كان رفضوني بنتهم الرفضون قطار وزول انتهم ما في هراء كده حماك بقول كده يقول لك هذا الموضوع ده كان رفضوني منه أمشي وين تمشي وين تم في مناكبها قال مش وين والله العظيم ده انت الشيء القلبي مهم جدا يا سلام يا سلام يا سلام لذلك كان العلامه ابن القيم رحمه الله يقول شوف الناس اللي ما بيتعلقوا بالدنيا قال حاجه ابن القيم ده قال حاجه عجيبه جدا اسمع الكلام ده قال الدنيا كامراه بغي لا تثبت مع زوج صح قال فلا ترضى بالدياثه ما تكون ديوث عليك تشوف الكلام ده خطير كيف الدنيا كامراه بغي لا تثبت مع زوج والله في ناس اسماء طلعت فوق ومسكت الساحه والجرايد تكتب والناس يغنوا لهم وفجاه لقشنه ينهار ويتدهور الدنيا كامراه بغي لا تثبت مع زوج فلا ترضى بالدياثه آلامها متولده من لذاتها الدنيا آلامه جايه من لذاتها اللذات شنو لجيب قروش كثيره دي اللذات ده بيجيب الالم ذاته هذا ياتي بالالم لماذا لانك ستخاف من ضياع الثروه وهذا سبب شنو من اسباب الآلام ما في راحه يا السلام كلام ابن القيم ده كلام متين جدا طيب الهروي ختم الدرجة الثالثة من التوحيد بقوله وأما التوحيد الثالث فهو توحيد اختصه الحق لنفسه واستحقه لقدره وألاح منه لائحة إلى أسرار طائفة من أهل صفوته وأخرسهم هدى عن نعته واعجزهم عن بثه هذا الكلام لا شك فيه نظر قلنا في الدرس الماضي اسمع هذا الكلام كلام الهروي يشعرك أن التوحيد الغاز وأن التوحيد يعجز العباد عن فهمه وابن القيم يعارض يقول التوحيد اوضح شيء في الدين و شيء في الدنيا لماذا لان جلال الله و لان الله باهره و لان البراهيم صاطعه على وحدانيته فبعض ذلك مبثوث في الفطر الفطره تدلك على ان الله شنو اه واحد لو كان فيهما الهه الا الله التوحيد ليس بهذا التعجيز إخوانا على الناس إن ما يتهيبوا الدين يعني واحد يقول لك اسمع أولا تقرأ القرآن أبعد القرآن دائر ناس ناس شنو أنت مش مسلم اي قال بيحميك من شنو بعدين شوف ربنا قال شنو المنهي التعمق ما تتعمق في القرآن تفكر في حياة الله ما سألك منها تقر القرآن تتعبد ربنا أشكلت عليك حاجة ترجع للعلماء فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أو قراءة تفاصيل وإلا فإن الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكري أنت تبعدي منه تقول القرآن صعب ولقد يسرنا القرآن للذكري فهل من الذكر التوحيد ميسر وسهل طيب كلام الهروي يقول توحيد اختصه الله لنفسه يقول ابن القيم لكننا نتحدث ليس عن توحيد الله لنفسه إنما نتحدث عن توحيد العباد له أما توحيد الله لنفسه فإن هذا لا يدركه إلا الله لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحصل ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك عظمت ربنا أبانها الرسل وتكلم عنها الأنبياء ونطق بها رب العالمين بكلام مفهوم الله تكلم عن نفسه قال الرحمن على العرش استوى وكلم الله موسى تكليما إن الله سميع عليم ليس كمثله شيء وهو سميع البصير الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو تكلم عن نفسه كلامه دواهدا المواضح ابن القيم يقول لو كان كلامه غير واضح لماذا انزله للخلق وكلف العباده على اساس كلامه هذا هو كلام مفهوم ومبين الله قال مبين قرانا عربيا غير ذي عوج واضح يعني وقال ان هو الا ذكر وقران مبين مبين بين البينات يا اخي ربنا قال سما بالبينات بالبينات والزبر بينات بينات يعني شنو شيء لا لبس ولا غموض فيه فابن القيم يرد على الهروي يقول له لا تصور لنا التوحيد كانه امر معقد التوحيد امر واضح والدليل كل مولود يولد على الفطره فالصغار اعرف الناس بالله تعالى لأن فطرتهم لم تتلوث بعد يا سلام يا أخي يعني الخلاف بين ابن القيم وبين الهروي ممتع بالمناسبة لكن ابن القيم مؤدب قال لعله لا يقصد هذا شوفوا الرانا قال يمكن يقصد حاجه تانية تعالوا ورديك الشيء قال بيكسده قال واستحقه لقدره استحقه لقدره التوحيد أمر عظيم القدر ونحن نوافق ولكن ليس امرا معقدا ولا لغزا محيرا التوحيد ما لغز اخواننا نادر القران ده كله شوف القران ده وبالمناسبه يعني اواخر الحشر قال شنو لو انزلنا هذا القران على جبل لرايتو خاشعا مصدعا من, من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن يكلم عن نفسه وتقول كلا يتفهم والشيء الصعب الصعب لا يتيسر لكل الخلق توفيقا التوحيد من إصطفاء ربنا بإصطفاءك تبقى من أهل التوحيد لكنه ميسر وواضح الدلالة لذلك رد ابن القيم عليه هنا قوله أخرسهم عن نعته أخرسهم عن نعته يعني خل العباد ما يصفوه قال ابن القيم وهذا ليس صحيح ولكنه لعله يقصد وهذه نقطة مهمة ليس للعباد أن يصفوا الله من تلقاء أنفسهم وإنما للعباد أن يصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به الرسل لأن وصف الرسل عن الله من الله صح. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا قال بنزل لو ما الله قال لي وأنا بنزل ما كان قال فهذا نعت لذلك قال الله تعالى سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين أي شخص يصف الله بوصف يخترعه هو من نفسه لله هذا إلحاد هذا إلحاد لكننا نصف الله بما وصف بنفسه، ولذلك سالني الكثير من الإخوة قالوا يعني ماذا سوف تبدأ بعد مدارج السالكين؟ قلت لهم سأبدأ شرح اسماء الله تعالى، شرح أسماء الله تعالى الحسنى، لأن هذا هو صميم الدين وصميم التوحيد. متى ما تجردت القلوب عن الخلق وتعلقت بالخالق. وعرفت ربها وباريها وعرفت القاهرة فوق العباد ولجأت إليه وسكنت واطمأنت إلى توحيده عندئذ كل شيء في حياة الناس يستقيم وكل سلوك معوج يصح بعد ذلك فبالتالي قال وأخرصهم عن شنو عن نعتهم وأعجزهم عن بثه يعني أعجز أهل التوحيد أن يبثوا التوحيد وهذا غير صحيح لأن الله أمرنا أن نحدث الناس عن عن توحيده لكن وده ابن القيم رد عليه رد عليه رشالي جدا قال يا أخي هل في أفضل في البشر وفي الرسل من الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام قال وهم من أكمل الناس توحيدا ومع ذلك دعوا الناس إلى التوحيد واخبروا الناس بهذا التوحيد في كلام عجيب ذكره الهربي قال وألاح منه لائحة إلى أسرار طائفة من أهل صفوته هنا كلمة يقولها أهل السلوك والتربيه وهي من الكلمات الموهمة يقولون ما عرف الله إلا الله شنو؟ ما عرف الله إلا شنو؟ إلا الله بمعنى لن يقدر ويعظم ويثني على الله حق الثناء كما يثني الله على نفسه وحتى العباد الذين اثنوا على الله وعرفوه إنما عرفوه بتوفيقه هو الذي وفق العباده للتوحيد والا فان بعض العباد عرف الله لكن لو قصد حق الثناء كما قال عليه الصلاه والسلام لا احصي ثناء عليك انت كما وإلا فإذا الله قال شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة عباد لما ما عباد واولو العلم هؤلاء شهدوا لله وارتضى الله شهادتهم وجعلها شهادة مرضية وأقامها حجة على العباد على توحيده ولكن المراد هنا من, من, من, من هذا الكلام الله هو الموحد لنفسه في قلوب صفوته الله عز وجل وحد نفسه وجبل قلوب العباد على توحيده وخص بعض الناس بهدايه وتوفيق وهنا سانقل لكم نقل عجيب وغريب جدا نقله العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى وهو كلام لطيف لطيف جدا طيب يقول رحمه الله تعالى سبب الخذلان والحرمان وسبب مجانبه التوفيق من العباد ذول ما موفق ما بقدر يقول كلام كويس ما بيقدر يستقيم ما موفق الخير ده ما بيمش عليه السبب الخذلان والحرمان من النفس ومن طبيعتها خلنا الكلام ده كلام عميق عميق وخطير جدا اسمع هذا الكلام يقول خلق الله عز وجل الأرض الله خلق الأرض بعضها صالح للنبات وبعضها غير صالح صح أي واطب تطلع أي حاجة أه؟ ما في. صح نحن حساء زيتون بالزرع وين في الشام يعني خلق الله الأرض أجزاء منها تنبت وأجزاء لا تنبت خلق الله الشجر بعضه يثمر وبعضه لا يثمر شجرة كاملة ما في أي ثمر وفي شجرة ثمرة يضر ذاته خلق الله الحشرات النحل يصف العسل والزنبور مثله في اللون والشكل ولكنه لا يصف شيئا ما لا برضو حارة كويس دخل أبو الله ودخل أبو الله هذا محي للعسل وهذا غير مهيئ للعسل. قال وكذلك النفس البشرية خلق الله النفوس والأرواح منها أرواح ونفوس قابلة لذكره وشكره وتمجيده وتوحيده ونفوس غير قابلة لذلك إنما قابلة للغناء والطرب والرقص واللهو والإنحاد والضلال والغواية والانحراف والفساد وربك يخلق ما يشاء ويختار والله لكن والله الكلام ده فعلا أنا واقع عليه تماما كما أن بعض الأرض تنبت وبعضها لا ينبت وبعض الشجر يثمر وبعضها لا يثمر وبعض الحشرات تخرج عسلا وبعضها لا تخرج شيئا كذلك النفوس خلقها الله عز وجل والأرواح بعضها قابل لذكره وشكره وعبادته وتوحيده وتمجيده وبعضها غير قابل لذلك بعض النفوس قابلة للفقة فإذا صادفت الفقة أنبتت كالأرض التي إذا صادفت مطرا أنبتت وبعضها على العناد والإلحاد والضلال والغي ولا ترى أنها في غي والله يا إخواننا شي عجيب يعني أنا أستغرب زل حياته كلها وشلته فنانين غنوا وفنانات كويس وكورة وأنديا والقروش طبعاً في ناس ما قاعد يقبلوا كلامي برضه كويس ف دي شغلت بس تخيل في ناس الجامع جنبه ما يمشي صلي في الجامع راجل المسجد جنبه حتى يقول لك يا اخي انا لا ارحل من المحل دي نازل ازعجوني رايف وشو ده بس ده زي الزنبور ده زنبور ما يطلع اي حاجه والله فعلا الهدايه من الله وسبب الخذلان راجع الى النفس قال ربنا قال عنه شنو قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ربنا ما زادوا ذاته اطفعوه ما بينفعو ذاته نسأل الله السلامه والعافيه كلام طبعا خطير في غاية الخطورة طيب بعد ذلك الهروي يقول والذي يشار إليه على ألسنة المشيرين قال التوحيد التالد ده الناس ما يجدوا يتكلموا عنه بس يأشر له ويقولوا فتاوحي التالت ولكنهم لا يستطيعوا التعمق فيه اخواننا ما في دين ربنا بنزلوا والناس ما يتعمقوا فيه دين بيكون واضح الدين بيكون شنو تركتكم على المحجة البيضاء قال عليه الصلاة والسلام ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا إلا هالك أمر في غاية الوضوح الذي يشار إليه على ألسانة المشيرين أنه إسقاط الحدث وإثبات القدم وعليه أنشد هذه القوافي الثلاث وهي ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد قال ما في الوحد الله كيف قتار وحده شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة و أولي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا عباد الله شنو المخلصين كيف ما وحدوا؟ توحيد من ينطق عن نعته عاريه ابطلها الواحد توحيد من ينطق عن نعته قال اي زل بيتكلم عن ربنا دي عاريه العاريه الحجر اللي بيدوكوها بعدين يشلوها منك سلفا ابطلها الواحد توحيده اياه توحيده ونعت من ينعته لاحد يعني اي زل بينعت ربنا ويصفه ملحد هذا كلام غير صحيح ليه المرشد من؟ وزر الذين يلحدون في في اسمائه سيجزون ما كانوا جن طيب وزر الذين يلحدون في اسمائه الذين يصفونه باسماء ليست من اسمائه تعالى وليست من صفاته لكن لو ان شخصا قال الله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ده ملحد وهنا الانحراف نعت الله بما هو اهله ووصف الله بما وصف به الباري سبحانه وتعالى نفسه اين الانحراف هنا طيب يعني كانه يقول توحيد الله الحقيقي هو توحيد الله بنفسه وده كلام طويل كما أسلفنا وذكرنا طيب يقول الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون نزه الله نفسه عن الوصف الذي لا يليق مثل الذين ادعوا لله الصاحبة اعوذ بالله والولد وقالوا يدو الله شنو مغلولة هذا قال عنه المولى عز وجل سبحان الله عما يصفون وفي أواخر الصفات قال شنو سبحان ربك رب العزة عما يصفون قال وسلام على المرسلين ليه قال وسلام على المرسلين لانهم اعظم من نزه الله واعرف من يتكلم عن الله عشان ما تقول حتى الرسل ما يتكلموا لا سبحان ربك رب العزه عما يصفون عما لا يليق من الاوصاف وشنو وسلام على المرسلين وبعد ذلك تم كل شيء لذلك قال والحمد لله رب العالمين يا السلام كلام جميل والتوحيد كلام جميل يقول الهروي ما وحد الله إلا الله وتوحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد يعني ملحد ابن القيم قال ولعل الهروي يقصد بهذا الكلام ان الله وفق العباد لتوحيده وان كل توحيد من العباد يتكلمون عنه انما سلف اسلفهم الله اياها ويسترد ذلك منهم والعباد لولاه لما عرفوه مر علينا في منزله المعرفه قول الجنيد رحمه الله لما سئل كيف عرفت الله قال لولا ربي لما عرفت ربي هداني الى معرفته فعرفته ولو أنه صرف عني ذلك لما عرفته يا السلام در أحكي لكم حاجة عجيبة يا اخوانا السلف ذيل عندهم شيء عجيب واحد فيهم اذله السلطان اذله من؟ السلطان الحاكم تلتلوا تعرفوا التلتلة هي من صميم اللغة العربية تَلَهُ يَتْلُهُ وتَلَهُ للجبين يتل ويتلتله اي يزعجه ويقلقه كويس تقول لك تلتل تلتله السلطان اضطحده واذله عارف قال شنو يا اخي ناس ربنا موفق وعندهم توحيد عالي عارف قال شنو قال لعله لو مكننا الله لطغينا على العباد فأذلنا ببعض العباد حتى نعرفه وننذل له هذا عجيب خلاص هو شيخ عالم كبير يوقفه في الصف ويذلوه ويضايقوه قال ما تقولوا كده انت لو كنت في محله أنتي كوتة طغيت قال لعله لو مكن لنا لطغينا فصرف الله عنا التمكين وسلط علينا العبادة لنذل له ولنعرفه هو يا خالد شو نقول كلامنا في ناس موفقين في الحيد أي حاجة بالبطوة بالله واحد يمشي ويوقفه في الصف ويقول له ما في ويذلوا عسكري شريط ما عنده مش ضابط شريط ما عده يذل لك بالله يطلع صاخب ويسيء وينبذ وما يخلي زول انت كان الله خلاك في محله كنت بيسوي يجنق ام كنت تضغى ربنا ما دارت تضغى دارت تكون ذليل واحسن لك تكون ذليل واذا طغيت قد لا تعرف الطريق اليه ولكنك اذا ذللت واهنت وطهدت عرفت الطريق اليه يا سلام سلام جميل طيب بعد ذلك إسقاط الحدث المراد به كل شيء محدث كل مخلوق سواء كانت ملائكة أو كائنات كلها حدث حدث يعني محدثا وإثبات القدم إثبات القدم قلنا كما قال ابن القيم قال في الدرجة الثانية قال والإسقاط إما إسقاط وجود وقال هذا ما محال تقول البشر ما موجودين تسقطوا من الوجود لكنهم قاعدين انت العمل مع الناس في رئيس وفي وزير وفي مسؤول وفي محلية وفي ناس لجنة شعبية ولا داير أمضالي ورقة أقول ما في لنيا شعبي ولا حاجة تمشي تنباه فيبقى البشر في إسقاط الوجود المحال وإسقاط الشهود ليس بكمال إسقاط الشهود يعني شنو يقولك تعمل العمل وما تقول أنا عملت العمل ده أو بينك وبين نفسك ما تعرف انك كنت عملته، لكن أنا عملته. قال ابن قيم لعله يقصد بإسقاط الحدث إسقاط القصود يعني الا تقصد البشر وان لا تقصد كل محدث وأن يكون قصدك للأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء طيب قلنا خلاصة التوحيد عند الهروي إسقاط الحدث وإثبات القدم إسقاط الحدث في الوجود محال لأن البشر ما قاعدين وإسقاط الحدث في الشهود ليس بكمال وإسقاط الحدث في القصود والإرادات هو الكمال وهذه عبوديه أن لا تريد بعملك إلا الله وأن تكون معايشا للناس ملازما للخلق محسنا إليهم تتقي الله فيهم وأنت لا تحتاج إليهم أبدا يا أسأل الله جميعكم ألا يحوجنا إلى أحد من خلقه ليذلنا يعني الإمام أحمد رحمه الله سأل حاتم الأصم قال له يا حاتم كيف السبيل لكسب الناس أنا ذلك أكسب الناس أكسبهم كيف قال له أن تحسن إليهم وتعطيهم و تأخذ منهم ولا تكلفهم تدهم ومثل منهم حاجة أن تحسن إليهم وتعطيهم وأن لا تأخذ منهم ولا تكلفهم وأن تمسك لسانك عن عوراتهم وأعراضهم وأن تصبر على أذاهم في أعراضك وفي عوراتك ما يتكلم فيهم وكان يتكلموا ما تزعل وتكون معهم عادي قال الإمام أحمد لحاتم وهل هذا مقدور؟ قال أما وإنك لو قدرته لم استطعت أن تكسبه كان قدرته أن تكسبه إخوانا الخلق دير بس أنت تتعامل مع الخلق في مقام الوجود إخوانا في ولا ما في الناس ننكر ولا ما ننكر الهرب يقول تعتبر الكون ده ما في زول كيف نعتبر ما في زول لكن يا أخي نحن دائرين نشتري من البقالة ونمشي السوق ونوقف بتاع الركشة ونأجر أمجاد ونركب الهائس ونسافر بالطياره وتمشي إختمليك يدق جوليك خروج هذا كله يعني الزور ينسى ما تنسى البشر في تعاملهم تعاملهم بالدين وهذا معنى قول بعض السلف كابن مسعود وغيره إن لن نكافئ من عصى الله فينا بأفضل من أن نطيع الله فيه نكافئ من عصى الله فينا بأن نطيع الله شنو؟ إنك أرحام قاطعك معصية إنك تعمل شنو؟ تصلهم. تطيع الله فيهم التجرد صعب جدا بالمناسبة والله يا إخواننا النفس البشرية دي فعلا شائكة وعجيبة طيب يقول هذا معنى التوحيد دائر أختم الجزئيه دي بمقولة ذكرها ابن القيم أيضا في غير هذا الكتاب يقول رحمه الله اسمع إلى هذا الكلام طوبى لمن أنصف ربه من نفسه الكلام هذا خطير طوبى لمن أنصف ربه شنو؟ من نفسه يعني يقول لك خليك منصف تدي أي زوج شنو؟ حقه ذا في البشر تخليك منصف مع ربنا تدي ربنا حقه وتديه من منه؟ من نفسك طيب كيف أنصف الله من نفسه؟ أن يقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله والعيوب في نفسه ثلاثة حاجات تقر لله بأنك جاهل ما تقول أنا عندي علم طب في ناس أقول عندي علم ولو سالته يقول لك نحن جهلة لكن في السلوك بيلزمك تعامل معاملة إنه عالم وكان قصرت معه يضاي يدور موت أنت ما تقول أنا عالم عديد أفتح خصمك تقول أنا عالم وعملين وعملة العلماء تسألوا تقول لي تعاليم يعني بعض الناس شوف يا إخواننا خاصة الدعاة استغالين في العمل الدعوي يتكلموا ويوضحوا ويصبروا ويناقشوا ويناظروا ويردوا ويبينوا ويصيحوا ويسافروا اعتاد من الناس المتحى ولذلك الذم يزعجه ويتعبه تعبا شديدا هذه شعبة من عبادة النفس والرقون إليها شعبة من عبادة النفس كويس تقول أخي تخلتوا مالك يقولك ما, ما بيحترم العلماء النازل شاكلوني وسمعوني كلام فارغ ده ما بيحترم العلماء أنا أشوف لي ناس ثاني يحترم العلماء ومرات بيجيب سمح يقولك ما بيحترم العلم اللي بنعلمه يكون ما أقول لك العلماء انت بتعبد نفسك كلش ما أشوف الكلام ده طوبى لمن أنصف ربه من نفسه أقر له بالجهل في علمه وبالآفات في عمله عملك فيه آفات فيه رياء فيه سمعة فيه عدم خشوع فيه تقصير فيه ذهول والله يا اخواننا يتلطف علينا رب العالمين والله نحن الواحد كان نظر إلى ما يستقبله من أشياء اخواننا في دابة حتكلم في دجال جاي في مسيح حينزل في دخان حيطلع في قوم حيطلع ويأجوج ومأجوج في شمس حتخرج من مغربها ستخرج الشمس من مغربها في أهوال وقيام ربنا حيقوم والله نحن الواحد فينا عمل البيعمل يعمل فيه الآن ده لا ينجي لسنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات مش كثيراً لسنا إلا من رحم الله من الذاكرين الله خلي كثيراً كثيراً دي خليها الذاكرين بس ما قدرنا عليها يعني لسنا من أهل الليل ولسنا من أهل الصيام ولسنا من أهل الجهاد والموت في سبيل الله فبالتالي يتلطف علينا رب العباد وبالعيوب وأن يقر له بالعيوب في نفسه تقول الآن نفسي دي كلها مليانه عيوب والله عيوب ونقائص وافد طيب بعدها قال الهروي وختم بذلك قال والى هذا التوحيد شخص اهل الرياضه وارباب الاحوال اي تطلعت القلوب اليه واليه قصد اهل التعظيم كويس واياه عن المتكلمون في عين الجمع وعليه تصطلم تصطلم معناتها الطرب وتختلط الاشارات ثم لم ينطق عنه لسان ولم تشر إليه عبارة ابن القيم انزعج جداً قال, قال لي شنو؟ قال يا الله العجب ما هذا السر الذي ما تكلم الله به ولا أشار إليه رسله ولا نالته إشارة ولا قامت به عبارة ولا تعاطاه سبب قال ديات توحيده التوحيد أوضح من ذلك وبدأ يرد على الهروي في هذا الكلام طيب ختم ابن القيم رحمه الله الكتاب خاتمه بديعه شفتوا يا اخواننا خاتمه مدارج السالكين تربيه تربيه شوف الختام ده ختم الكتاب اخر شيء ختم به قال شنو اول حاجه ختم بها عجيبه لكن قبل الايه قال كلام عجيب قال فنختم الكتاب بهذه الآية حامدين الله مشنين عليه بما هو أهله وبما أثنى به على نفسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال يعني الخاتم دي برها درس درس مختصر وعملي قال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 قال يا ايها القارئ يا ايها القارئ يعني بقرا كتاب ده لك غنمه تستفيد منه وتغنم بالأشياء الفيو وعلي غرمه كل خطا فيه سو حاسب بين يدي رب عليه لك غنمه غنم غنمه الغنيمه و الغنائم و غرمه الغرام الغرم بالغين لك غنمه وعلى مؤلفه شنو غرمه يا سلام قال لك ثمرته وعلي تبعته انت تستفيد من الاشياء سمحه فيه والاشياء اللي انا اهطأت فيها الله بسالم منها وعلي تبعتها ونحن نسال الله تعالى ان يتجاوز عن ابن قيم وعن الهروي وعنا في شرحنا إذا تجاوزنا طيب قال الدرس الثاني الدرس الأول التذلل والتواضع الشديد بعد ذلك أخوانا نشوفوا التواضع لا قيمة له ما لم يكن تواضعا تلقائيا أي تواضع متكلف ظاهر الدرس الثاني قال شنو قال فما وجدت فيه من صواب وحق فاقبله ولا تلتفت إلى قائله بل انظر إلى ما قال لا إلى من قال دي قاعده في التربية برضو تعاين لما قال وليس من قال ما تقول عنده قاله فلان ويتقد تكون عندك معاه حساسية في ناس بما يسمع تقول له ابن القيم يقول لك لا لا لا ده ما بينفع معنا تقول له فلان الفلاني يقول لك ما بينفع معنا يا أخي الحق اقبله ولو كان من الشيطان رسول الله قال لي أبو هريرة صدقك وهو كذوب الشيطان قال لي أبو هريرة آية الكرسي بتحفظ من الشيطان وأبو هريرة ما كان عارف ده الشيطان ما شاء الله يا رسول الله يا لا أدانيو كده كده الثلاثة يوم الحديث المشهور قال ليه أتعرف من كنت تكلم يا أبا هريرة قال ذاك إبليس صدقك وهو كذوب يؤخذ الحق من أي شخص يا السلام قال فما وجدت فيه من صواب فاقبله ولا تلتفت إلى قائله بل انظر إلى ما قال لا إلى من قال قد ذم الله عز وجل من يرد الحق إذا جاءه ممن يبغضه يا السلام في زول بيكون بكره زول كويس حسنا أقول لك حاجة المسلمين خليهم لو واحد من الكفار الآن قال كلام والكلام بصحيح نقول غلط ولا نقول صحيح بل قيس قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة اهلها اذله ربنا قاشنوا فذلك يفعلون أقرها على كلامها لأنه حق بغض النظر عن ممن جاء وهذه قاعدة شرعية الحكمة ضالة المؤمن هو أولى بها أي زول يقول لك كلام ما تقول ده فلان الفلاني وزول بغيط وزول كده لا اسمع الكلام ده قال قال بعض الصحابة اقبض الحق ممن قاله ان كان بغيطا ورد الباطل على من قاله ان كان حبيبا لكن ده دير تجرد يا إخواننا ده دير تجرد شديد إخواننا والله أنا أستغرب في ناس ما قادرين يخرج أنفسهم من اطار الشهوات رق الشهوات سيء جدا يستمعون إلى الاغاني كويس وينظرون إلى الصور الخليعه والافلام الرديئه المخله بالاداب والغريب الناس بينزلوها بأسماء غريبة جدا يا ناس اداؤوا منزلنا فيلم خليع يكتب عليه شنو كويس يكتب عليه اي حاجه القرآن كريم عشان بكتب عليه كذا في الشاشة أنت تقول كده الناس مع القرآن الكريم ده تدوس تفتح القرآن الكريم تلقى تلقى مصايب أنت خاف الله أنت أغرب حاجة ما أعرف كم ده صحيح ولا ما صحيح اتصلت به قالت لي زوجي في الجهاز بتاعه منزل حاجات ده وبتفرج قامت شاقلت قلت لي هرجة هيب استحي اختشي ولا الاختشوا ماتوا الاختشوا ماتوا اللي قالوا شنو اختشي شاكلته عارف قالها قال له شنو قال لي ما له ده حلال لأنه في التلفزيون لو كان في العلانية كده ما بجوز لكن في التلفزيون بجوز قال له، دي مصورة صوره قال له ما في حاجه عليك الله ده ما داردك يا اخي انت بتثار ولا ما بتثار فتنه ولا ما فتنه عورات ولا ما عورات كيف يباح لك أن تنظر إليها وقل للمؤمنين يغضوا من أبصاري وقص على ذلك كويس الإنسان قلبه ما زالت فيه بقايا يحب الغنى مرة مرة يقول لك يا شيخنا خلينا نسمع علينا حاجة كذا يعني هناك إخوانا تدهي التجر الشديد قالد من القيم وما وجدت فيه من خطأ فإن قائله لم يألو جهد الإصابة يعني اتهدت أجيب الصواب قال ويأبى الله إلا أن ينفرد بالكمال وأورد بيت الشعر والنقص في أصل الطبيعة كامن فبن الطبيعة نقصهم لا يجحدوا قال يا أخي أنا يا إخوانا كيف يؤصل من الخطأ من خلق ظلوما جهولا يا السلام ختم الكتاب آخر حاجة بنصيحة الكتاب كان عن شنو؟ عن السلوك والتربية قال رحمه الله وعلى المتكلم في هذا الباب أن يكون مصدر كلامه عن العلم بالحق وأن تكون غايته النصيحة لله ولكتابه ورسوله ولاخوانه المسلمين وإن جعل الحق تبعا للهوى فسد القلب والعمل والحال والطريق فإن الله يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن قال دي قاعدة في السلوك والتربية قال تتبقى زول مربى تمام تجعل هواك تابع للحق ما تجعل الحق تابع لهواك بعد قال اختم قال بقول الله تعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والحمد لله رب العالمين يا السلام كتاب مدارج السالكين استمتعنا بصحبته ونحن نختم بقولنا اللهم هذا جهدنا وهذا سعينا فيه من الخلل وفيه من الزلل وفيه من التقصير وفيه من سوء العبارة ما هو أليق بعقولنا وبأفهامنا اللهم إن العامل يوم أن يتم العمل فإنه يؤتى أجرته اللهم قد اتممنا كتابا من كتب السلوك والتربيه نريد الأجر منك عتقا من النار وفوزا بالجنة الزول لما ننتهي من الشغل بيعمل شنو؟ بعد ما يسلم ويشطب بدي حبه نحن شطبنا لكن تصطيبنا دفو تقصير كثير لكن تكلانا على الله كبير وثقتنا فيه عظيمة أحمد الله اولا وآخرة الذي وفق واعان والله يا اخوان انا لم ابذل شيء وجدت كتاب كتبه العلماء وشرحه فطاحل جلست اليه وجعلت انقل ما فيه للناس فقط فنسال الله أن يؤجرنا جميعا الهروي وابن القيم ونحن معهم بمن الله وكرمه وجوده والحمد لله رب العالمين الذي اتم علينا واسبغ علينا أن اتممنا هذا الكتاب يوم أن يتم الواحد عمل وينجز عمل من الأعمال يفرح وينشرح ويرجو بعد ذلك أجرا وثوابا نريد الأجر من الله نقول أكملنا الكتاب فأتم علينا أجرك يا رب العالمين بما هو أليك بك وبجلالك وبكرمك وغناك وبجودك وإحسانك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين